الحديث التاسع والعشرون قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عن يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قالق لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتوت الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جناة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل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 قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلساني قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك وهل يكب الناس في النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصايد السنتهم قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم <تصفيق> ما سمع عن معاذن لانه اسم مصروف واذا اضيف اقول عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل لان الاضافه ما تجتمع مع التنوين كنا بدان الكلام في هذا الحديث في درس الناظم حيث اخرج الامام الترمذي هذا الحديث وقال فيه إن حسن صحيح لكن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعقب الترمذي في الصيحة هذا الحديث وتحسينه ذلك لأن في سند هذا هذا الحديث راوي لم يلقى معاداً وروايته منقطعة او كما يسمونها مرسلة والانقطاع يتنافى مع التصحيح يقول الامام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه الامام احمد يعني في المسند والترمذي والنساي وابن ماجم وربما يسأل سائل يقول لماذا يبدأون بذكر احمد قبل اصحاب الكتب الستة لان الكتب الستة اخذت مكانة وشهرة بحيث انها تعتبر من اوائل مصادر السنه واهل العلم عنو بها حيث اهتموا بالفاظها وباحاديثها والف بعضهم وهو ابن الأثير الف كتابه الذي جمع فيه الكتب الستة سماه جامع الأصول وعني العلماء برجالهم فألفوا الكتب في رجال الكتب الستة مثل كتاب الكمال للمقدسي وكتاب تهذيب الكمال للمزي وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر وهكذا التقريب وكتاب الخلاصة والذهب يألف كتاب الكاشف كل هذا يدور حول رجال الكتب الستة لكن كثيرا ما نجد علماء الحديث عند ذكر تخريج الأحاديث أول ما يبدأون بالعزو الى احمد بل ربما قدموا احمد على البخاري ومسلم مع ان كتابيهما اصحوا الكتب بعد كتاب الله هذا السؤال قد يرد عند بعض طلبة العلم فبما يجاب عن هذا السؤال اي زمري تعرفوا مر بك الجواب او نسيته، ها من طريق ابن رجب احسنت العلماء يجيبون عن هذا يقولون ذكروا احمد قبل هذه الكتب باعتبار الزمان فان احمد اسبق في التأليف من أحمد من شيوخ أصحاب الكتب الستة أحمد من شيوخ أصحاب الكتب الستة ولذلك كتابه أقدم تأليفا عندنا من أبرز الكتب في التأليف بسبب قدمها وسبق أصحابها كتاب أحمد وهو المسند وكتاب الموطا للإمام مالك ولذلك الحافظ العراقي لما أراد أن يؤلف لابنه كتابا يجمع فيه الاحاديث التي قيل فيها انها اصح الاحاديث صح الاسانيد نظر الى اصول الكتب فوجد انها موطئ مالك ومسند احمد واستخرج منها احاديث هذا شرطها ان يقال ان اسانيدها من اصح الاسانيد وألف له كتابا سماه تقريب الاسانيد ثم شرحه في كتاب سماه طرح التثريب واكتفى به يعني في متون الأحاديث وفي الشرح توسع حيث كمل الباب للأحاديث التي تروى فلهذا السبب يقدمون كتاب, مسلم كتاب أحمد على كتاب مسلم لأنه أسبق حيث السند أعلى من سندي أصحاب الكتب السد لهذا عند التخريج أول ما يبدؤون إن كان الحديث في الموطة أو كان الحديث في أحمد مع أن هناك من هم أسبق من أحمد مثل الامام عبد الرزاق الصنعاني هو شيخ لأحمد وأحمد روى عنه المصنف وضمن كثيرا من احاديث المصنف في كتابه المصنف لكن العلماء لم يبذل أو يعنوا العناية الكاملة بكتاب المصنف و أو لو عنايتهم لكتاب أحمد عن المسنج ذلك لأن المصنف لم يعدوه كتاب حديث فقط لأنه يضمن يتضمن الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم وأقوال التابعين رحمه الله وأفعالهم فلما لم يكن كتابا خاليا مقصورا على المرفوع لذلك لم يعتبروه من الأصول وشأن مصنف عبد الرزاق كشان مصنف أبي بكر بن أبي وهما من أخدم ولذلك نحن كثيرا ما نرى في كتاب مسلم أحاديث يقول فيها إيه حدثنا أبو بكر بن أبي ويعتبر أبو بكر بن عبي شيبة شيخا للإمام مسلم وشيخ للبخاري وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة ما عدا بترمذ أبو بكر بن عبي شيبة في حين أن كثير من الأحاديث أيضا ينقلونها عن عبد الرزاق لكن بواسطة لأن عبد الرزاق أقدم من أبي بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أدركه أصحاب الكتب أما عبد الرزاق فلم يدركوه ويأخذون عنه بواسطة اما من بواسطة الإمام أحمد أو بغيره بواسطة غيره من الرواد مثل إسحاق ابن راهوية والإمام الدبري وغيرهم فهذه يعني ملاحظة أحببت أن أشير إليها كيف ما في تلازم بين ما ما فهمت السؤال عبد الرزاق أسبق وعبد الرزاق شيخ أحمد والإمام أحمد سافر من الكوفة أو سافر من العراق مرورا بالحجاز إلى اليمن من أجل أن يسمع هو والإمام الشافعي وإسحاق بن الراهوية ذهبوا إلى صنعاء ليسمعوا المصنف على عبد الرزاق ولذلك كثيرا ما يقول أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق وأما الترمذي والنساء وابن ماجا فهم من أصحاب الكتب الستة، فهذا الحديث رواه من أصحاب الكتب الستة ثلاثة: الترمذي والنسائي وابن ماجه قال من رواية معمر اللي هو شيخ عبد الرزاق عن عاصم ابن أبي النجود وهذا عاصم صاحب القراءات. أحد علماء القراءات وقد ينسب بلا أمه ويقال فيه عاصم ابنه ابن من ها لا ابن أبي النجود هذا من سوء إلى أبيه. لكن اشتهر من القراء بأنه عاصم ابن بهدلة قال عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلم مر بنا عم عاد بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الترمي بهذا حديث حسن صحيح وهنا يعلق الإمام ابن الجوزي يقول وفيما قاله يعني الترمي بنظر من وجهين الوجه الأول أنه لم يثب السماع أبي وائل من معاد وإن كان قد أدركه بالسن يعني عاش في زمن واحد وكان معاذ رضي الله تعالى عنه بالشام وأبو وائل كان بالكوفة يعني في العراق فملتقيا والسبب أن معاذ بن جبر رضي الله عنه مات مبكرا لأنه مات في عامي أو في طاعون عمواس في السنة الثامنة عشر من الهجرة أو السابع عشر من الهجرة قال وما زال لئمتك أحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا يعني انهما وإن تعاصرا لكن ما ثبت لقاءهما وهذا الرأي هو الذي صار عليه الإمام البخاري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من الأمة بخلاف الإمام فإن مسلم فإن مسلما رحمه الله يرى أن الراويين انتعاصر وروى أحدهما عن الآخر بالعنعنى تحمل على السماء ما دام الراوي غير معروف بالتدليس وقد قال ابو حاتم الرازي في سماعي بؤائل من ابي الدرداء قد ادركه وكان بالكوفة وابو الدرداء بالشام يعني مثل معاه يعني انه انه لم يصح له سماع منه واذا كان ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو متاخر الوفاه ابو وائل لم يسمع منه فسماعه أو فعدم سماعه من معاذ من بابه اولى قال وقد حكى ابو ابو الدمشقي عن قوم انهم توقفوا في سماع ابي وائل من عمر رضي الله تعالى عنه مع ان عمر رضي الله عنه يعني وفاته تأخرت عن وفاه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال او نفوه فسماعه من معاذ ابعد هذا يعني الملاحظة الاولى كأن ابن الجوزي يرى أن الحديث فيه انقطاع قال والقضية الثانية أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية تعتبر متابعة لرواية أبي وائل فإن شار بن حوشب تابع أبا وائل متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن معاد لكن يقول هذه الرواية أخرجها لإمام أحمد خرجه مختصرا قال الدار قطني وهو أشبه بالصواب فيكون في الاسناد انقلاب يعني حيث ان الراوي هو شهر ابن حوشب وليس ابي وائل او وليس ابا وائل قال لان الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه قلت والقائل هنا ابن الجوزي رحمه الله القائل ابن رجب أحسن رواية شهر عن معاذ رضي الله تعالى عنه مرسلة يقينا يعني منقطع وشهر مختلف في توثيقه هذه قضية اخرى يعني لكن جل اهل العلم على توثيقه مختلفهم في توثيقه وتضعيفه وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذه رواية ثالثة وخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية عروة بن النزال أو النزال بن عروة وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ. عاتاني ايضا روايتان وهذا يدلنا على ان الذين رووه عن عروه رووه عن معاذ كثير والحديث اشتهر عن معاذ قال وكلاهما عن معاذ ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ وله طرق اخرى عن معاني كلها ضعيفة فكأن هذا الحديث يعني فيه انقطاع هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله من ان الحديث العلة فيه قائمة الا ان يرد من طريق اخرى يكون فيها إثبات سماع عن معاذ والحديث مشهور شهرة فائق هم يضاعفونه في الحديث ويقوونه في القراءات نعم قال وقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال قد تقدم في شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة واجاب بنحو ما اجاب به في حديث معاذ يعني كأن هذا السؤال تكرر وفي الحقيقة ان تكراره يعني ليس بغريب لا سيما وان كثيرا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلقونه اياما ثم يعودون الى بلدانهم وقد اكتسبوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك هم يستوصونهم بأن يدلهم على أعمال يسيرة إن قاموا بها تكون سببا في دخولهم الجنة ومن ذلك حديث الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض فأخبره أن عليه أن يصلي في اليوم خمسة فرائض وأن يصوم شهر رمضان وأن يؤدي زكاة ماله وأن عليه أن يحج فسأله هل يعني علي واجب غير ذلك قال لا إلا أن فطوع. فقال الرجل والله لا ازيد على ذلك ثم ولا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل وفي رواية قال افلح ان صدق ولهذا يكثر السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور لأن الناس يحرصون على أن يؤدوا الواجبات قال وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ سأل عما شئت قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره قال وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله تعالى عنه بالأعمال الصالحة قال وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإسلام والإيمان والأعمال الصالحة هي سبب في دخول العبد المؤمن الجنة لا انها توجب له الجنة يعني لا انها انه بها أو بها يعني بالاعمال الصالحه يستوجب الجنه وانما دخول الجنه يكون بفضل من الله دخول الجنة يكون برحمه من الله ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لكن هذه الأعمال هي سبب يوفق الله فيها العبد للعمل بها فتكون سبب في دخوله الجنة قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فالمراد والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده فالجنة وأسبابها كل من فضل الله تعالى ورحمته واما قوله لقد سالت عن عظيم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال له لقد سالت عن عظيم قد سبق في شرح الحديث المشار لي عن الحديث الثاني والعشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سعى له عن مثل هذا لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال له دلني على عمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار قال له لقد سألت عن أمر عظيم وإن كان سؤالك موجزا لكن فائدته كبيرة وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول إذا صليت قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن يعني كل الدعاء الذي ندعوه ندعو الله به ونتوجه إلى الله به ونسأله ولا يزيد على إيه؟ أن نسأله الجنة ونعوذ به من النار قال حولها ندند وفي رواية هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار وفي بعض الروايات أن الرجل جاء وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به يعني أسأله أن يدخلني الجنة ويباعجني من النار ولا أريد دندنتك ولا دندنت معاه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حول هائه وقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه يعني إن هذا السؤال الذي سالته هو عظيم لكن من يسر الله له يمكنه أن يفعله دون أن يجد مشقة ولا عنتا قال إشارة إلى أن التوفيق أن التوفيق كله بيد الله عز وجل فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى ومن لم ييسره عليه لم يتيسر لم يتيسر له ذلك قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فليسرى والعسرة انما هي بتوفيق الله وتيسيره وقضائه وقدره جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الايه اعني فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى حسن ييسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فيزر ييسره له ذلك لان الله تعالى قد علم يوم انقضى وقدر لان فلانا من اهل الايمان ومن اهل الجنه فييسر له سبل اهل الجنه ومن كان قد عليه ان يكون من أهل النار فالقدر يجري به إلى أهل النار لأن الله تعالى علم أزلا أنه سيختار النار فخيرها له أو فيسرها له ذلك كله لا يتنافى مع قضاء الله وقدره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أهدني ويسر الهدى لي قال وأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه عن نبيه موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال في دعائه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو اللهم يسرني اليusra وجنبني العسرا قال وقد سبق في شرحي الحديث المشار إليه يعني الحديث الثاني والعشرين توجيه ترتيب دخول الجنة على الاتيان بأركان الإسلام الخمسة وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وهذا في حديث الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه, وأنه سيكتصر على هذه الأركان ولن يزيد ولن يزيد عليها عملا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يستوجب الجنة ولو اتصر على ذلك وقوله يعني في هذا الحديث الا ادلك على ابواب الخير قال لما رتب دخول الجنة على واجبات الاسلام يعني اركان الاسلام دله بعد ذلك على ابواب الخير من النوافل والفضائل فإن النوافل والفضائل لها, لها شانها في محبة الله تعالى وفي رفع درجات الإنسان في الجنة فإن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وعرض للحساب يقول الله تعالى لملائكته انظروا الى عبدي انظروا الى صلاه عبدي اتامه هي ام ناقصه فان كانت تامه قال ادخلوه الجنه وان كانت ناقصه يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع اكملت بها فرائضه ثم ادخل الجنة فدل ذلك على ان الفرائض على ان النوافل لها شان عظيم في مسألة لها شان عظيم في مسألة الزيادة في الثواب وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي وهو من الأحاديث القدسية قوله سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه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 وما ترددت أنا في شيء ترددي في اخذ روحه يكره الموت ولا بد منه يعني من الموت أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه قوله الصوم جنة والجنة بمعنى الساتر الصوم جنة قال هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة وخرجاه في الصحيحين يعني جاء ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة وخرجاه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الامام احمد يعني في المسند بزيادة وهي الصيام جنة وحصن حصين من النار قالوا خرجا او خرج من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصوم جنة جنة من النار كجنة احدكم من القتال ومعنى كجنة احدكم يعني كالترس الذي يستخدمه في القتال قالوا من حديث جابر يعني وخرج من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل أو قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار قال وخرج الإمام أحمد والنساء من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها وقوله ما لم يخرقها يعني ما لم يفسد صومه بالكلام السيئ. بالشتم واللعن والأذى ولذلك جاء في الحديث إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق فإن سابه أحد فليقل إن امرؤ صائب وجاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو في الحديث في الحديث النبوي وليس في الحديث القدسي فيما يقوله صلى الله عليه وسلم قال كل أو قال صلى الله عليه وسلم لا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كل هذه الاحاديث تؤكد ان الصوم جنة من الوقوع في المعاصي وفي الفسوق وفي العصيان ولذلك على الانسان ان يلتزم بذلك قال وخرج أحمد والنساء من حديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها وقوله ما لم يخرقها يعني بالكلام السيء ونحوه ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل فإن امرؤ سابه فليقل إن امرؤ صائب قال وقال بعض السلفي الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه يعني فينبغي للانسان أن يكثر من الاستغفار خصوصا إذا وقع منه غيبة أو وقع منه ما يفسد الصوم فإنه يستطيع أن يدرع ذلك بالاستغفار فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل وهذا من خلال تركه الغيبة قال وقال ابن المنكدر الصائم إذا اغتاب خرقا وإذا استغفر رقعا قال وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر يعني فيه ضعف عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا الصيام جنة ما لم يخرقها قيل بما يخرقها قال بكذب أو غيبة فالجنة هي ما يستجن, أو ما يستجن بها العبد كالمجن ومعنى يستجن يعني يستتر ومنه سميت الجن جنا لانها تستتر عن اعين الناس كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإذا كان له يعني الصوم جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي يعني ما عنده ما يستجن به كالصومي لم يكن له جنة في الآخرة من النار قال وخرج ابن مردوية من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعث الله يحيى ابن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات فذكر الحديث بطولي وفيه وإن الله يأمركم أن تصوموا ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخذ للقتال جنة فلا يخاف من حيث ما أتي يعني لأنه يجد وقاية قال وخرجه من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا يعني من كلام علي وفيه قال والصيام مثله كمثل رجل انتصره كمثل رجل انتصره الناس فاستحد في السلاح ايش? ايش عندكم? النسخة اللي عندنا كمثل الرجل انتصره الناس فاستحد في السلاح حتى ظن أنه لن يصل إليه سلاح العدو فكذلك الصيام جنة نعم ما فهمت سؤالك إيش المثال مم. أبدا يعني لعل سياق الكلام هو الذي يحمل على ذلك إذا كان السياق واضحا فيكتفي بالمنطوق وإذا كان السياق غير واضح فيذكر المنطوق والمفهوم نعم يحيى بن زكريا النبي ابن خاله مريم عليهما السلام ها ايه ايش الله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوتي واتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان إيه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أليس هذا يعني دليل واضح على رسالته قال وقوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار قال هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخر فخرجه الامام احمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار قال وخرجه الطبراني وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بمعناه قال وخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث انس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان صدقه السر لتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتدفع ميتة السوء قال وروي عن علي بن الحسين رحمه الله انه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمه الليل ويقول ان ان الصدقه في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل وقد قال الله عز وجل إن توذوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم قال فدل على أن الصدقة يكفر بها من السيئات وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون ان السيئات لا تكفر فيه رد على ذلك قال اما مطلقا يعني ان الحسنات تكفر السيئات كما في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين وانها خاصة بصدقة خاصة بصدقة السر وقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقه قال ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديثة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 قيام الليل قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ان الناس يحترقون بالنهار بالذنوب وكلما قاموا في الى, الى صلاه من الصلوات المكتوبه اطفوا ذنوبهم وروي ذلك عن وروي ذلك مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجوه فيها نظر يعني انها ضعيفة فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لانه افضل نوافل الصلاة قالوا في الترمذي من حديث بلال رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين دأب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربة الى الله عز وجل ومنهات عن الاذنى وتكفير للسيئات ومطردة للدائم عن الجسد قال وخرجه ايضا من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني الترمذي كما خرج حديث بلال خرج حديثه بي امامه وقال هو اصح من حديث بلال قال وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما طبعا نحن هذه العبارة الحافظ الحافظ ابن رجب وقد اعترض عليها المؤلف لأن كتاب الحاكم لا يسمى صحيح ما يقال صحيح الحاكم وإنما كتابه الذي ألفه اسمه المستدرك على الصحيحين أما كتاب ابن خزيمة فاسمه الصحيح وهذا الكتاب طبع منه جزء حيث إنه فقد كثير من الكتاب قال أه العلماء ما سلموا لان كثير ممن استدركه الحاكم لم يسلم بصحته حتى ان الإمام الذهبي تتبعه في كتابه الذي طبع مع كتاب المصدرك على الصفحتين قال وخرجه ابن خزيمه والحاكم في صحيحيهما من حديث ابي امامه ايضا قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه افضل صلاه الليل على ص... ف... فضل فضل صلاه الليل على صلاه النهار كفضل صدقه السر على صدقه العلانيه قال وخرجه ابو نعيم عنه مرفوعا والموقوف اصح هذا كله في النوافل قال وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب فكذلك صلاة الليل وقوله ثم تلا يعني في الحديث تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الايتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل قال وقد روي عن, ابن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء. قال خرجه خرجه الترمذي وصححها وروي عنه أنه قال أنه قال في هذه الآية كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. قال خرجه أبو داود. وروي نحوه عن بلال قال خرجه البزار بإسناد ضعيف وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية فإن الله تعالى مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله تعالى ودعائه فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة